له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته وأجمعوا أيضا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع واختلفوا في نفس الشبع هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها قال في موطئه إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنا طرحها قال ابن عبد البر حجة مالك أن المضر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة وحجتهما أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك وعلى قولهما درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال وللضرورة ما يسد غير آدمي وقال ابن العربي ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيناها والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية واختار المزني أنه لا يجاوز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون وقال النووي انه الصحيح ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع قاله النووي أيضا وفي المسألة قول ثالث للشافعية وهو أنه إن كان بعيدا من العمران حل الشبع وإلا فلا وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلا في المسألة وهو أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأن يشب بأنه يشبع وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وامكن الحاجه الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف قال النووي وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان أيضا قال ابن قدامه في المغني وفي الشبع روايتان أظهرهما لا يباح وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي قال الحسن يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى مضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحاله الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر وثم لم يبح له الأكل كذا هنا والثانية يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحره فنفقت عنده ناقة فقالت لهم رأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها ولم يفرق رواه أبو داود ويدل له أيضا حديث الفجيع العامري عنده أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح ويحتمل أن يفرق بينما إذا كانت الضرورة مستمرة وبينما إذا كانت مرجوة الزوال فما كانت مستمرة كحاله الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل والله أعلم انتهى من المغني بلفظه وقال إمام الحرمين وليس معنى الشبع ان يمتلئ حتى لا يجد مساغا ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك انتهى قاله النووي المسألة الثانية حد للضرار المبيح لأكل الميتة هو الخوف من الهلاك علما أو ظنا قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطا ما جاء في من يضطر إلى أكل الميتة انتهى وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد وقال النووي في شرح المهذب الثانية في حد الضرورة قال أصحابنا لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها قالوا ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك فإن الأكل حينئذ لا ينفع ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها لأنه غير مفيد واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين وقيل إنهما قولان ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره أصحهما الحل قال إمام الحرمين وغيره ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن انتهى منه بلفظه وقال ابن قدامة في المغني إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها ان ترك الأكل قال أحمد إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع أو يخاف ان ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلك؟ أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن محصور وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو من أعضائه يقينا كان أو ظنا والله تعالى أعلم وفي الحلقة القادمة نستكمل بقية المسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته